كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبدا زكريا إذ ربه نداء خفيا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 قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تتقي قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا قالت ان لا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكن بغيا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 فأ جاء أهل المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني متقبل هذا وكنت نسيم سيع فنادها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريعا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 ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة والتباة اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا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 رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الانسان ايذا ما مت لساوف اخرج حيا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 تَا إِذَا رَأَوْ مَا يُوَعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْ هُدًا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا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 تقين وتُنذر به قوم اللدّة، وكم أهلكنا قبلهم من قرن؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟